تنزيل من رب العالمين أ ف ب ه ا ذ ا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم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 موسوعه ا النابلسي ا ي للعلوم ن أ ص ح الاسلاميه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 何